بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة راكزين لا ترهن ثمانة باله عقله باك وجبة فرجة للشورجة هنشفر نجح أدبك ثم tenha eda kirdimi zahiri en tanıştardım yerine matladın ya maksudun ya işte insan zanaka bir şey dertli eda kirdimi ve çeğe bir لو اجابت على الانسان بالشوق كمن جاء الراتح حزون خاوني خذ واكولي يا داتا هر لسر برماني او وبكيس برماني او بزندقيبك و اجا ساردو سريع تقصيريك رويداوي ارضي معزردك و بشيماني دربري و قول اداك اترجفكاريوانك كا. مجياني اوك انسان الإنسان كثيرا بأحتياجة نيازة بخوا هزاران احتياجة لنايع عيدي إخوة دفعنا كبيره وهزاران مشكلة تسأل الرئيسة إخوة ناتواني لا تسأل الرئيسة لم نوجه دسكا كمناجاته درد در ريني نيازو احتياجي خويه در درد يضل للايخوةه دعوه ليبكا احتياجكان يرفع المشكلات إلى صار لك الجاب واو لريكوا <تصفيق> كبروخش بختير راسي من يوم آخرتها الروض بيلوا ميلكوا رجاني صابوا نزاني أوكا الفن واختيك لهالشي مخلوق اشت فناية فيني خايف كي توديرو روب كاتر درجاي أو لا تكأوا هرج وآل الدروني خويا دري برو أستاري خويا لا يعني بيني خاو هاي اللي بيجنك يا خوهني شل يا اخواد و او يا اخو و هاي بكاتك و سورته كساك براس موجودة كه هميشه لها يعني آوهان بيك جار جاريك فرماني كي خواه اجراب بكاو سريك و آرزو الزحمة <سؤال> بكيش بو عمكة بذاني شا فكريك شا قصيك شا عمليك خواه بيخوشا خواه بيانيك رغل <سؤال> الديني خواه لو برنامواك ناردو يبو بشر او بناسي وبدلو درون قبولي بكا وعمل يتبكا واوكا مخالفي امسا لفكر لقص العمل زشتا نافسا ما خواه قبولي نير او ايش بناسي اما لدلو بزاري درب براي نسبة وعملت بينك عاتو لزندق <تصفيق> يا دوري ليبرني. لبر أنا سكا خوا. فرماني قط أيب إنسان ذلك على شوروجا بنش. فرزنيش ومسؤوليتي خس السرشاني سرشياني في خوا عليه الصلاة والسلام كترزي أداك ذني أمني جب وخلق بيانك. بطيء بيان كردني في عمد عليه الصلاه والسلام نيجك ان إنساني انسان يجي مسلمان ادايتك عباره لا وثني كلميك و انجام داني كعملك كأمر زاهرين يجكس ولا لاسمائي ام وتنو عمل كردنا توجه قدم اخوا وبيرا كردين لا او كلماتك اجتي وامرانك انجامد ليش شرايتك يحس يعني بالله وك انسان بيشتغلون وجهك صار عليك واجب ان شيء رعايه عندك واركان الشهاد يعني خدي وجهك لا تشد دروسك اذا دا نك لو النبي نركي دروسك ومهمتر لما نقشت اگر انسان ظاهر مراعاة بكار شرائط و ارکان اداب كار بيري للايه انواجه نويتو هشي بمونه كوال حضوري خواه اما نزانه كخريكه بندجي خوي اظهاركا لحضوري خواه درنا خواه انواجه هشي فايده نيوب بخود وقتي خوي تواييري شرائتي من وجه أمانة. يد. هر وقت إنسان. هر, هر, هر كام لم وجه أداك. وقت إديارك رجاجا وقت هر كام لا وقت أداك. منجي الصبح. ك. طلوع الفجر تا منجي نيورو. لا خور لني وي اسمان لا ادا برو مغرب تا وقتك كالسواري هرجتك بقى خو ادريج ابي غيري او مقدار السوارك لوقتي ني مره ابوك يعني هرجتك لوقتي ني مره نختارك سواريها او او اناي خو شي بخيت السر وقت سواء كي اواني لهاد اخرين مروس ولو وقتو عصر تا وقتك خورا طري خور طري تا وقتك شفق لترافي المغرب وديارو يعني او رنا الصوره كاع ترفي المغرب من جي المغرب لاولاي انشاء ها طلوع الفجر كا بصعات جنسان اتوانيت وقت كان بروزيتو الهر كان دم وقتانه يكيك لم نيجعنا بفرز شيء انسان اداعي نجي نيجي دورك عد من روتشوار عصر شوار مغرب سي عدشوار شفتي كده انا سكه انسان لباسه بعنه جيبي مش كده ماكاي يعني اگر مجاستك اقدر باني وبو بقو لباسه يا على جيبي لو قسمتها وام اني السريع تفسري مش كده وخين ومردار اجر بالتريء بتليه بإنسانه وخوب اجر انقوش تكي بتليه بإنسانه كتراتيسي اكا و او اجتانوا إنسان ما تأكل وقت شرابه عرقه غير أمانه كلام يدكاتو كاساو او, كاسا او خراكو ستيتيادك بيسي اكا واش انسان ام بيسي يعني ام مجاستانا وقتك الليل كوتن بيان شو واخا يفطساتو زيدي صد مجاسته كانت البن الصوره تاعك ديتو كاوش لا او يا پس سابون یا کایدی هر دکه کیف شوره تا اول مشت اما اگر تعدادی کردن او کاسه ای که پاک کردن قیدان صورت سکه جاری که که آبی لیو یعنی آبی که که خاکی تاکی که سر او جد دمای او هم جاریج آبی روشن اکریب سریا پاک کرد. یکی از لش عبارت خودات واشیم در وقتی نویجا یک لزموری تا نوکی واجب دای پوشه. اما لنوکی او جور یا لزمور یا اگر بدروزه قیناک نویجاکی باتونه بلان باشه آوسته که خوی ریکوتک و منظم که و چون جلسه یک مهم آوه ها روات حضوری خواه و باشتر ترلوه واجب نیچ واجبه از دموچا و دسی تا مچ بشت بغانی دات واشه مویستری ملی سینی دسی لموچ بوزور پیز توالی بغانی دات واشه با لباسه که ناسکنه بیار رنگی بغانی یا رنگی مویستری لجه لباسه که و دیارده هر واقعیشه لاینا بالصورتك خيداطش شكيكي تر او سكا انسان دکمه جبری اگر جنود بو و زواني كردي خومندشي تيسب بو او واجب خوي بشو بل صورتك او کا بتوازن خويا لوقت هاكا او کا بو خويا ده اول قسقي امهګه اما فرز وصله کم، لذرو دژه قسمت مسیح مسفرز وصله کم، یعنی خون آشوران با ما که بتوانم نوش بکنم خوی آشوا و پای پاکو ثمیکا که اگر این جلب نبود لشیفیس نبود دز نجات داد، دز نجیبان صورتا که دموچابی د سکانیثا قرانیش کو پی ثا و برلثشود نکه یک دست تربه سریا، اما فرض کنی اگر کارشیه زیادت سوالی بگه آمدن ترتیب اول گفی آشوا نکاد گفی چیست؟ یا عرقیش چه و بی؟ لو دواعو دا بدن لو دواعو دا بلودیا ک بر ناآو بدم دلاینی بلود دانه گاه اگر مسلک کافر فرد سوالیه هم دمودانی که میسازه هم سوالیه گورهیه انسان خوشش کا ترتیب اگر لطخ که از نجکام است وقت کات که فرق آش اجارش درک نکرد لآخر روز عجارش که لشون امکان دمو لطیعی فیادا دمو چالی باش پشوره لذوا یا دستکانی باش پشوره تا کرانش کی لذوا دستبری و ثواب سریا و باگرکانی گرگکانی اگریش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 لانه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن انسان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك يكيب للرقن كاني نواج أنجام ندرية نواجا كبيرتوها أول نجات ميت. ميت يعني أوك إنسان هر كاريك أي كان لبركات رخوا بيك إستاء الصبح يعني مروس يعني هر كامل ذلك نواجا كان لدلو إجري قرسم أوسك دورك عط نواجي فردي الصبح يا شوارك عط نواجي فردي ني يا يعني هر كامل ندلو اما ايجي كبل من امل لبرخاتري خواه ادعا سنكا اوده سوري تداغم كهر كاسية بدل بيجي يتر لازم يبز وان جيجي اما فرده اما بيه بدل ياك ميجي فرزي صبح يعني ميجي فرزي مي ميما رؤيا هالكامي كاميتر ادعك بو خواه بجيتي واختي اما يا ايجي الله اكبر اميج هر فرده اما دو فرده الله أكبر يعني خواه يعني لهرچي ده صلاة الدارة لهرچي سرمان رواي انسانة لهر كسيك خويبت جد أزاني خواه غورتره بان دسعو هر اوك هرچي نفعوالدس هر اوك زرار اتواني لكولي انسان لي ليدسكا هل أوكد صلاة قدرة والد سات قتوان السرنوش الإنسان بجور الطاينيكا هيش كسل برابري أو شتكي أو قابل <تصفيق> محضور اخوا يا خترام مكتبه هذاك و اجر نيتواني نخوش بو خلص بو كيل بو بدا نشتغل نيتواني داني بدا نشتغل بحلاجيان بلاي راسه روبخبل بلاي راسانيتواني بلاي شفا بلاي شفا نيتواني باش نشتغل حلاجهتو كيط كاتكبل اا آه... فرينيك بنات الجبس اللي كسري بالجتو وما روي لك بلاوبه انا شنه نيتواني بهرشون ريتكو تدروا هرأو أنك روجف فنجار أم رجبك أو يا إخواتك فرزي تشوارم سوري الحمد بل ما كسوري الحمد تخويني كثانك أندع أزان سنك أم تخويني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شبك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين أم دعاء سنة أذر كثيك إشني زاني قين عثان وزتي بات الله عليك أذر بي زاني بخواني سواب فرح كمعنى كيش أمثى أولا من خوام بتواري متوجه أو كسكتك مني خلقت بجورك كآمادهين بو بندهي أو او عوايت لهرجيج تغالي اورو الغردان بوم و فرمان گورداري وهاب بوم بو او و ها گادن كش بوم بو يك دته سبب ديال روزگاريم لهر شروه دخي دنيا ومن لواعلين يمكا شريك بو خوا كرارادل غير اخوا فرمان روايتي تقبولكن لا غيري غير اخوا داويكمك كنو سريادو فناي غيري نغيدي خو نرجو سائري عباده كانم زندجين بردم قشتي هلا بخاطري اخوات بي اوك لا ما انا شريت الاقرار ده وهر هذا ما يشد صورتك الرياضه ومن هيك لو انا كان جا يكون شراءت قالك شيء اخواب قوم بم تصوره هات مسر رجاك بر رزقاري لهالشيء ناخوش في دنيا واخرتها حركتك بدر أنا شو السنة تبيج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأجيرج نجينا من غيبة الله عبلا بزراجتر يعني خم أخمط ناي خوا لحجي مخلوقي بوجنسه بأخلاقه بوجن خنجرمة أو أنا كلا ريخوا دور إن شل الجنة شل إن كأمانة سلم لي نشوف إنه لم تكن ذا بتوان من رجما بدروس ينجمرة ليشون أما سورة الحمد اخرنكه انفرزه اگر نخواني موجكهي دروس يا بعضي نخواني موجكهي دروسني مگر كه سيف مزاني اگر مزاني او هر ايته كي تكرر حد بول قران او يثير كندي خاله او اي شي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر وافي دي امانه بمقداري سوري الحنده كه يلي بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم يعني هربا يا إخواوا دستيكم بخندني أمس سورته كأو هرشي كار ريكي أخا هرشي احتياجو نيازي إنسانا برا ورديكا هرشي نفع أيداب إنسان وبا سائر المخلوقات وهرشي هرشي مشكرو زررو رنج و نخوشیه هر اول سره لایاباتو لکول انسانو غیر انسانی اکاتو با اما که کاری که بتوانی انجام بایشه باغی اسباب و وسائل فراهم ببول و مشکلاتی که که که سره غی چهره بکتو لسره لابده مثلا با اما کشاور زیگ بتوانی باغی نگنم و دست دیره اشه آو خاکو هلا برما غنمو تراكترو غلي امامنا الاختياري ابي بلاي اويشه افيتي وك شارع كرمو غلي امامنا ذاتنا الزراعه تاعي طابطواني جننت فانا اخواتي وانا وثائل بوين فراهم وهر اوتواني مشكلات لا ترى لا بواط اوتواني كارياك ديه خندري امصور كبو امام وهر مشكلات لا لا تا آخري رب العالمين هر أشياء يخابز عن إنسان كأو خاوني بيش نرد له يعني أشي إنسان تنهى أو ب أم صورة بناسك نفع احتياجات رفقه زرع دفقه أو مشكلات لترجع لاها غيري أو كثنان ثاني مكارانك أشي أميد هرب أو بيته توجهي انسان بدلو درونو بظاهرو باطن هبو عوووو و هر عوو بجر صلاة دار بناسهو تنها لعوو بترسهو لبرابري عوو خوي قذب بگره و اگر كلمة اكتشت زوانيا استعيش اكا قدرداني اكا هر هل اعوو بكا و بصرماني عوو ام زوانيا استفادلية اتحابي جرغنية وخصيطية واجر حركتي اكاله زندگيا امرئ انجام ادا كاريكا فقد بد السرعوبه لبر خاطر شونك او شون خاوني باش تمرض شونك تنها اوقات وان احتياجات رفد كا منفعت بين انسانين تنها اوقات كمشكلات الابوال زرا لا لا هر او دصلار داره و هر اوك حقها استرمان روايت كا هر او اوقات وانكم انسان رفثمان الضحين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 كم تريد تصميم بطريقة لباري خلقه و تنها خواس كتصميم بطريقة لباري نسانه او كاسر انجامي نسان والدس و تعيينيك خوش يا ناخوش و تعملي انسان كوابو ايش انسان هل برابري او احصاس مسئوليتك او هل او بترسي اياك نعبد و اياك نستعيين بايد هر لتو فرمان برداري اكين هر اتاعتي تو اكين قانون و برنامه لزندقيا هر لتو اقرين ولكن هذا هو يقوم بهذا المكان الذي يحتاج الى مكانه ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويسرق تواوي مخلوقات ام عالمات قشتي بفرماني خواه حركتك وهم ايجينتا مقصد ايجينتا مرام ومطبب خل الذين انعمت عليهم ريجي اوكسانك خوشبخت وكب النعمة الداة تغمران صدقا كان يعني اوان كبراسي مؤمن بول شهيد كان وصالحا كان ما انخسر ريجي يكبرو لاي اوان بروين وك اوان يميش ولكن المغضوب عليهم يقول لك ان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون حق اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون حق اكون اكون اخويا عنده اعمال لي قبلك ليش وانا اقدر انسان زمني مقدارك بالقران كرنت سواء يا غيري جناي زاني يا غيري زاني ونخند ناجكيبه هل رب دا تو الوالد زياطري دسكت كفريا جلمردم نقرأ ما القرآن خن ين كان هاس طري كل هو الله يا غرنو لنواجه خنو أبي شهر داش لا ركعتي أول دوني هرناجها للدواء الحن سنة بخن يد أما لركعة السوم وشارما سنة ني أجر بخن يبتاع لنا كانوا يزكي برا سنة ني هو الله بنكتبه بس. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله فمد لم يلد ولم يولد ولم ي... الله أعلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما أنا كشاف أواصل بيجى اصلي أصلي أساسي أم سكة إخوة يكتاف نزاتي في الواقع ذاتي أو وجودها وأنا مخلوق وك أو صفتي كمالها وانا غيري او مخلوقك لم مخلوقات عالم داراي تاثيره مستقلله كاركردنا هل مخلوقك تاسبي ليها سو كارك اكو حركته فيها خواطي داره قدر بونان او, بونا أو بنيازك املو تماما بي مخلوقات نيازمندي او نور رؤى دارغاي او كان منالي نیا و خویشی منالی کسیک نیا. وکان فرمان روا و فریاد رساننیا که لبر اما خوان امر نود روا و ابن مقدر کریکا داراي منال بن تام نالا کانیان اوان آنان ادامه بن نصی انسان دبین روا و لبر اما یشکا لپیابون یانا احتیاجیان هست به اما که نظم و ترتیبی بید خواه باوکو دایی که باقرار داغن کهشه پیاوو جنیک با جفت بنتا يك اک لمانیه لیه درست بید خواه نرالی هست و نخواه رالی کسی وهيك تنیای تنیا و هاو تای وك أن فر من روا فряд رسانا يك هركاميا هزارا لفي بوحياء بها وطيب بوحياء. وقت كإنسان نقدار القرآن خند أم سورة يقول هو الله يا هر نقدار يتر يتر كارب في وتوابه وإشي بحالتي تعظيم وجذا كشيو صرت خفني لبر دس إخوة ولا حضور لوقتي لو اختي خفان دنا كا ك أجب ركوعا، أجب الله أكبر، كأو الله أكبر، لا جروا لا إكر، سنة لا جروا لا جاء ترين واجاتها أو الله أكبري أولين فرد، لا ركوعا، ترتيبا <تصفيق> ترفيه، أنا لك، أو أنا داني ويتوك ناولبي بقيت السر زغولي، أكرش تسكاني ننسى السر زغولي هدروسه، برام إشي أو أنا دابني ويتوك. دسي بنيات السرزاموري، وصواوكة دسي بنيات السرزاموري، وجرك دانة بتوكا، فش في راك دويسه، نزم صاف سرخفان من اللي برد خوا فرزة أم ركوع فرزة انسان ركوع. انجم انا وجهك يترسني يكلا كان اما واجبنا هي جي تي يعني خا جوركم عيب نقصة دورة ومن خريكم قدر داني <تصفح> يا يا, دوجار يا قيناك. للدواريما السرّاس سمع الله لمن حمده لوقت السرّاس وكذنتها وقت كذبة في ربنا لك الحمد. معناش أب سوره سورة السكر. قبولك قبول قدر داني ليك. دريب وبريب. والدواريما إجى خاونكم. خدرباری هر بوته انسان هر چه خبری توضیح ندواریم کاری تو آبی تو اچی با سجده يعني خواه خاطر بر حضوری خوا بر دستی خوا سرودم و چایی آنیت سرخاک صحبتی تعظیم و احترام وقت چون خالک الاخوان ترسانه آرون لبردستی در صلاة دارانی ام زمان را و زمان را کانی ترا سرنین زوی و با اصلاح خاکی پا باسی اکن و خویان زلیل و مسلمان ام کار فقد با خواه اکا لبر حزوري الا حضوری اوه و لبردستی اوه اوه ها اکاتو سرنیت زوی و بندگی و گردن کچی خوی نشانه دا وقتی که اچه با سنتي بجي الله أكبر سجدكيج بم صورته اشه انجام باكه طويلو هردو ناودسو هردو زنولو هردو پي لزويا پيشي پشتي پينه نتزويا راسيان كاتو سكي پنجاكاني پي بنتزويا اما بم ترتيبة و قسمتی دوایبانی برز کاتو بجور اگر او بسر کواجیا درون آوشنی بیه یعنی شانو میل نظم تربیله کواج. اینتر لقراش فرز نیه چی بیه بله صنعت بیه سبحان ربهال اعلا و به حمده خوان برز تراکم، آو خوانی مکله هرچی خوانه ول هرچی فرمان ضافریاد رسا باندرا دور له جعيب نقصة ومن خريك مقدر داني لياك <تصفيق> يا عدو يا سجار يا هرچن كاي خوشبو بيجيت سوايو زياتر كسجدته أول بو أجي الله أكبر وهل أسيتو دانيشة كمي إصراحت أكا و لدواي أول هم أجي الله أكبر أسيتو بو سجدتر لم بين شاك استراحه ذكر اغرب دعاء السنه اتم به ذكر بيجي, واجبني. بيجي. ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا, وارزقنا واهدنا وعافنا بيجي. رب اغفر لي واجبرني برنیان دعای دست جمعیه با خواهی و با توابی مسلمان اما دعایان تنها با خواهی معنی اویج اوزا که خواهونه که من بزایی دبیت نقص و تاییه که در معنی جبرانی بکرو رزق و روزی من پیبه پایی برز من پیبه من خسر رأس و سلامت منك انجار الله أكبر وهم اجيته بسجدة بترتيب سجدة, سجده <تصفيق> يا الله جاء او استاحت لبيني دو سجدك ايكا فرزة سجدكان ايج هردو يا نهر وكتما فرزة واشيئة ميجبزانيك لوقت اجيب الركوعان يا خلصيت اجي ربنا لك الحمد يا اجيب نبيني يجيب انا استاحتكا اجيئة امان ارام ارام أدايانك عن جاميان باهلا بناك لهر كاميانا أو أنا ما طلبك كان له حركة بني شيتور لجولاتك لأوساب جابوا أبيتريان نك هلا أميان توه نبي جابوا أبيان <تصفيق> أما ركعتك نفس الجد دوميج حلاس يتوالج الله أكبر دبارة حلاس يتوسرته ركعتك يصير بنتعب بقى كا و. لا دوا يا امك دوني شكر داني دا شيبو تحيات تنوجي <تصفيق> الصبحه تحيات اخرينا تا اخروا سلام اداتو كيفاش يجمع تحيات شون دني نجي مره دني جديد اصرى دني نجي المغرب اشغى يعني لمشوار نجا تحيات اخرينا قسمتي كي كلدويا يجمع تاكوي أم جارة هالصيتو لما مريارك ركعتي كتريشكا لعيشة ركعتي عتراك. علبتا أكريت نواجه نيمرو عسر مغري وعيشة تها آخر ركعة تحياتنا إخواني. سنة أو تحياتي ناوراسينا كإخواني. يعني لا ركعتي ناونا كإخواني أو سنة أجرجنا إخواني من جكلي دهامية. تحياتي كل ركعة آخر نواجه إخواني أو فرجة. و فرزي لوقتي تحياتك دانيشي اگر بچوكا دانيشي باحترامو لحظو دخواه او باشترا ودسي بنيت السر زماليو دسي بلالكاتو اما دسي راسي سيه بانجيان بكوچيو بانجي كوركي بنيت السر بانجينا وراسينيو وك دائرك لي خشكاته أو همسك يك هوا للي همسك جوركها أو يعني نيبس أو هر باز بذكر لوقتي وقت أشهد لا إله إلا الله على وقت كم زياد البرزبكاته آخر المجرك تماشية كأوي تراك ذكر تماشية لا في خلقك خدني التحجات من سورة التحيات لله يعني هاتشي قدرداني داني هربو اخواص اگر ايج آبم سورته بيخواني ان اما قداره فرزه بلان اگر اما كوتمان التحيات لله بلان اگر آبم سورته كيسا يجن بيخواني اما سوابه التحيات المباركات والصلوات القيبات لله هاتشي تعزيم وقدردانيه ك بركهت مو هميشه اذا ميا لها ساعت ساعي نبل اتاري زندگي يا ابي و طيبت و فاكه كان كان لوانا انسان بتوافق در دنيا كات بشتهربو خوا السلام عليك اي يوهن نبي ورحمه الله وبركاته خوا سلاماتك ابو طاريزي لهرجيج ده كان خوشاي تيغنر و بزأي رحمتي خوي برجيني يا بسرتها نعمتي خوي برجيني يا بسرتها وبركتي تي و إداما يبابها نيشا يعني لبر لبر أيشان أرز تعزي لدواي لدواء ام أم سلام دعاء خيري يا كابو عليه الصلاة والسلام كأبو السبب سبب هدايتي <تصفيق> السلام علينا وعلى عباد الله حف لحين خا تواوي توابا شایسته و صالح کانی خوی صلاحت و رزق آرب کاله هر چیج دین آخوندی دنیا و آخرت. امیدا دعای خیره و توابی مسلمانان له توی تاریخای ک. اشهدو اله الا الله من شایدی آدم. ک غیری اخوا فرمان روا و وجودين يعني وقت چون کسیک ملكي كسيد داعیر اکاو أم جارة وملكة تا هه و ملک دون اروا دونه فرشا یت تی له نو خلق او له دوای اوج لداد کا شایتی بو دن ک ام حق هنی فلان کا سابتر داگیری کرغه خویش انسان باشخان اکات مامور موفقیا نتاب او امک ام د صلاح دارانو ام ف... امانته خو سفرمان رواو غيري قانونی خو اجرا ک امانته خو تر سفر یادرسوی اجن ام فر ياد رصي أكيندو مردمو واسدين دبيني مردمو خال لبرابر يأمنو ولناو خلكا شايرتيبا كأضحق حقي خواز أمانة قصبيان كده هيش كز حقي فر فقط قانوني خواجه إجراب كده هيش كز حقي رسم كز غيري خوا فرياد رسم نية كز ناجي تفر يانسان تنهاي انسان إنسان هوارو فناي على خواه توهر هوارو أبطه و حتى أتى غمري خوا عليه الصلاة والسلام ناجي انسان هواري تبكى غير هواري شريك و وإطاعت لهج كسنا مغر كسيك قانوني خايبو بو بيانك كسيك براسي ام شاية يابا لخيامتي شخوان لدانك اي خواهم اي كاب الشاهدو اي كاب الشهيد شهيد يعني كسيك ام يابا وبناء وبناناسر شهادتك او حكم جهنم صادرك ابو درسوان دارك و بو اوانك نروي آجاهي و بحي روية اندوانك فس أم حقها الحقي خواس أمان الداغير يانكرك حق يجيني مفرمان روايين فرياد الرسم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بم سورة أكريبهجي و بم سورة إجابهجي ان محمد محمدا رسول الله وشعيتي أدم كمحمد بان داي خواس فرستا داي خواس خواهنا ردقية قانوني في داقة كبيرتي و بشمن إتعالنا فرماني خاص، وفقد بن دور رسول خاص. <تصفيق> يتد لم حدودا ان إنسان نك بواين حدك <تصفيق> محترم ترين و گورترين و خوشا ويسترين بندي خو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خايا محمد و دارو دسي محمد خايا بركتله دنيا و اخرته اوکا ومقام مقامي ونعمتي نعمتي گورستي يا الله لك رايشا انسان هم حضرت محمد وكا واسس السبب في هداية إمام وهنبو أو أنكها وابستي أونو فراسي في ربي أونو دينك او أي دا محمد او سكا لدنيا زياتر زياتر رواج لا يستهز لا رجع في أمر ولا بهجت شام مقامه في بذهز كاجن في وسيلة أو الشفيعات ولا بشكر السر بس بريكه وبو وابسطوب دارود سكئجها كام بكى إيمان وعمل خوي مقامي برد تا تأجرة فرز إنسان ديجتي يعني تأجرة ركن وأجر ناجي نجكي باتلا لا كحياة أولي نمره عسر مغري وعيش عشاتها أجرائ خواني وترحل صيتو شاء الله أخبره صيتو بأوركعتك أما لا ركعت آخر كان اللي جفانا إذا ما إذا بقيت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين هرواكا هاي داب إبراهيم دارد دا سوا بسكن إبراهيم لنا وخلقه يعني هايبرز بمحمد و تكاني محمد باهر وكف او انك حميد مجيد براسيتو شايستي اويتك قدر داني لي بكريت و بقدري و جصالاتو بحدو نعمتو تحسانو بحد امل ماشي تواب بزانن دعاي امشاتوانن دعاء يسكن بالعربي هر دعاء يقزانن سنة بكن كا اجر بيجن ا باش اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اخويا من تناغرن بترو لا شكن جاي قدر لا شكن جاي اجر جهنم لأ ازمایش سختی دورانی زندگی و وقتی سر مرگ ان لوختانا تنافی اگرم کله ازمایش وای کیش کس نخون ولی لا ازمایشک ک لوختی هاتمی دجال و توالی زبیا ک تجدد صلاتی لوقت ها ک و ازمایشات لري ل شر و یچپانات اگرم دجال ی فرمان روایکی د قانوني قوى عرضه او مردم و هرکس نروا تسر قانوني توشي عزت و عزار وشكنج و نارا حديث ترهت او جوره کلا کتبه کاني حديثه هست اجه هرکس نهتشوه نهتسر قانون و برنامه من نوعه تهکم نوعه تهکم كم کسی اتوانه خوی بگره تو لسر برنامه خواب مينه هر واقع ایسایش هم فرمان روانه هرکم دجاله و خویان اما اوه لگش دانده صلاة دارتره أبتن كما صليت بملأ وتر آخر هرقوت فرزني الصلاة أجر إنسان جنيجيتي وأمدو عايشا يجدي واجقي هالطرف كان واجقي توابه يترسّام ذاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا يرسو لا يشر فرز خي هر أم مقدارك كليج السلام عليكم هر أم لا فرز يكجار أمي واتر فرز خي أذاكره اجل يا وراحه الله هر بتعلم النجتيك ميكات دو جاريش هر بتعلم بلان اجل لو ترتيبك لبروتم هر دو لا اسلام باتو بيرجي السلام عليكم ورحمه الله او ثواب زياد اجل جلناك اعمال اولى هر برو سلامك بجدروسه لا كن اعمال اولى كفر نيت معنا يا متكا لانه يمكن ان يكون لدينا مقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ويقوم بمقاطع ado celebrate But we are still to labor and sabotage all this여 about it Coba so how has Ito biblical يع then? Class to signal and ask goodbye toUB BU MEREDIM and send god rat B friend B tercer wijen Because during the D Whole hasn't been he or is this B friend LOGAN or the Mari and the Mari or friend and liveassemble can you say now he was going to stay until the new So I ک ابم سرته اج خوابتان پاره زن هرچینا خویش دمی و آخرتا و رحمت و نعمتی خوی برجه نرسرت او بساتان او برکتی تی خاطریدامی با وظم ترتیب نواج اگر کسی بذانه ابی شب خواند قیناکا في قنوت لدواء امك للركعه دوما للركوع خلصيتو اجي ربنا لك الحمد بل قنوتك جاري اغير داني اا اجي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قدر داني هربوتوس قدر داني فرو فراوان فرل بركهه هاكو خالص من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد رئيس ما كانوا رئيسا ورئيس هرشي ولا بيني أمانة ورئيس هرش يترك خواتجه لك أمة كالأقنوط نية بلان أما يجابجد باشا لشون أما قنوط أخوانه قنوط أجادم كترتيبة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قبيت فانك تقضي ولا يقبل عليك وانه لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك افضل الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اوداء سفرتر ابا سفرتا اخوين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيتك اود اب ولك نفر بل امض تطيبك لبر خندو ب جمع المسلمان دعاء كرتك ب جمعك ما أنا كشيء مسا. اللهم اهدنا في من هديت خوايا رهن ما يمان كبر رجاس لتكأوانك رهن ما يفرد. وعافنا في من عافيت وصلامت صلامة ما مكنت كأوانك الصلاة تفرن. وتولنا في من توليت وسرت حرصي ما مكنت كأوانك السر ترصي وبارك لنا فيما أعطيت والبركة بخنا وأجتنا كتوضشي. وكنا شر ما قضيت ولا كراوي مقدرات بمن تاريزه لأو برنامج بريارنك الداكتة أو يوا نسبد إما شروا ناقش بمن فإنك تقضي ولا يقضى عليك شنكا هرتويك بريار أديو برنامجانيو هيج الصلاة القدوس يقتنيك عليه تو بريار ثبات نقشو برنامج برجل وانه لا يقل من وليت وبراسي كسي كتوسر فرسيدكين زليل نابي ولا يعز من عاديت وكسكتو دج مني فر سرفراز وسرفرز نابي تباركت ربنا وتعاليت هرتي بركة خير رحمة ولا دستور اي خاونكي ايما لا هرتي دستلات دا دار فرمان رباو سجاد رسبان كلي وبرستري فلك الحمد على ما قضيت دي قدر داني هربوتور لا هر بريارة كبيرة هر جيكا مقدريك هر خاصة شايستي اويتك قدر داني ليدك نستغفرك ونتوب اليك دعواليك انك لقنا هان من شاطوشي بقي وأجرين وبولات لسرتيجي بنا فرماني وغيقي لا رجير ودشوان اما صلواتك اذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني اخوة طايا برزيبكا و رزيار تعالى هرشي خوشي دنيا وآخرته محمد و بستتانو دارو دفن دا وقت فندني قنوتك ايشه اگر كاتو بانشو اگر ايش دست برد كاتو هر دروسا نجاكا و اصلا وقتم فرزنيا اگر اجني اما مختصر لبارين ويجو كا اگر انسان وقتاك امن ويجا خويني تبقوشي الى لاي بيو زاني اما چي اطال، چي اجي تأثيريكي دوري على قيلة تقوى مختم اكاتو اي و الأقرار أميشه إضافتكم كه الدين مختصر معناه أمسه كهروا تواوي أم مخلوقات خوا برنامج بوداني أقل وبالبرنامج أو أقررن إنساني جبه فرماني أو زندقية تنهى خواه خالقه أشي فقط أجه فرمان روا يعد رسل أم مخلوقاتي أواه هيج كامياً <تصفيق> دارى تاثيرني ونحش كحقيقه فرمان رواد لفريات رصي من هر خويا مثلا اخر اسيتيناتنا ان اني متان كيرك ان خو شكاتو او تاثيره تاثير خوين يا خويا فدا غير كيبين لي اسيناتو فاش تاثيرنا هر خويا مؤثره امان بالسبب ولكن ها خويا فريات رصي حتى كنزيتو في الصريعين تاعنا ولكن ها خويا فرمان روالي. هر تفرمای که اجت شند زندگی پیو شن نکه کسی فرمان دوایی باید انسان بیه کسی کاملا خواید بومان قبولی کن و نیت حتمانی قبولی که هرواک مخلوقاتی تل فرمانی خواهد ناشن دین اسلامیانی اما که انسانش ل فرمانی خواهد ناشن درنچه تا روزجاری لب نیا ولقیانه ات دل توابی مسایلی زندگی اشه آواهابینک تنها ل مسائلات لم كبيره مسلماني تلهاون يا مسلماني وكل براوتين اوثكه اخو خالق ام عالم نفسه والتوايم مخلوقات او اقرن اش انسان يج بفرمان او جنبيق و مثل سلامه بزانيكا وقت شون فرمان رواياني بشري كارمان ديان هن بو اما فرمان كان يعني اجراب كان دولتيان هن خواهج مخلوخه في هن بناو ملائكه معصوم باقن باقناه وفرمان بردارن كنيروي اجرائي اونو كاركاني او, او اجرائكن يعني خواهي قدرني بسببه كاري بسارجن كاركان كاري انجام بان وايكاك لكاركاني جان امسك فرماني خوا بصورتي كتب كتابناك بلتاغذاء كتاب يعني بصورتي منظم الرقو باق باقزار يابا تقريب تغمران عليه الصلاة والسلام ويوجد مزيال تحليل أماني أدن ويوجد مزيال لأولاً دريافتي أكان وترن أيجين بخلقه بياني أكان بو مردن وخوي تحديد عملي تي أكان وابنسر مشقي مردن تي أيا و أه... لدواء أما لدواء أم زندقي شكا امتحان أكرين تي أيا وأمرين زندقي تغيبوما انقرار داري الزين ما نكا طوبة هشتو جهننكا ومحاكمة ما نكا وهركز بطي إيمان وعملي خوي بكي زندقية كل الدنيا محاكمه محاكمي سرنجاني تعينك يا ذهشت بوأونك إيمان وعمل صالح يا, يا جهنم بوأونك رجعي لا